ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر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 ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأياما من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 والذين كفروا اعمالهم كسرابهم بقيعه يحسبهم الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب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 ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض والطير صافات كلهم قد علم صلاته وتسبيحه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 فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء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 وأقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم لئن أمرتهم لَيَخْرُجُنَّ قل لا تقسموا طاعة معروفة إِنَّ الله خبير بما تعملون قُلْ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول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 أو بيوت أماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامهم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم